القصيدة الشمقمقيه مقية العباس أحمد بن محمد الحميري المعروف بابن الونان المتوفى سنة سبع وثمانين ومئة وألف رحمه الله تعالى مهلا على رسلك حاد الأينقي ولا تكلفها بما لم تطقي فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قرقي وكل أبطح وأجرع وجز عنو وصريمة وكل أبرقي مجاهل تحار فيهن القطى لا دمنة لا رسم دار قد بقي ليس بها غير السوافي والحواص بالحراجيج وكل زحلقي والمرخ والعثار والعضاه والبشام والأثل ونبت الخربقي والرمث والخلة والسعدان والثغر وشر وسنا وسمسقي وعشر ونشم وإسحل مع ثمام وبهار مونقي والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنتى والقطى وجورقي والليل والنهار والرئال والهيثم مع عكرمة وخرنقي ولم تزل تقطع جلباب الدجا بجلم الأيدي وسيف العنق فما استراحت من عبور جعفر ومن صعود بصعيد زلق إلا وفي خضخاض دمع عينها خاضت وغابت بصراب مطبقي كأنما رقراقه بحر طمع والنوق أمواج عليه ترتقي وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورقي مرت بها هوج الرياح فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي وكم بسوط البغي سقت سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي حتى غدت خوصا عجافا ضمرا أعناقها تشكو طويل العنق مرثومة الأيدي شكت فرط الوجاء لكنها تشكو لغير مشفقي قد ذهبت منها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفقي كأنها لم تك قبل تخبت من كل قرواء رقوب فنقي دوسرة هوجاء وجنا ما بها من نقب ومن وجن وسلقي من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شنقي فأنت ما ديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن الرهق فسوف تعروك على إتلافها ندامة الكسعي والفرزدق وكنت قد عوضت عن أخفافها خفي حنين ظافرا بالأنق لا أنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي تفقا بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتقي وهب ايديهن أيدا ولها متنا متينا ما خلا عن مصدقي فما لضعن حملت من مرة بضعن اودى بها في الغسقي أسأت للغيد وللنوق ولي إساءة بتوبه لم تمحقي لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقري قلبي ذا تعلقي حملت رأسك على شبل قنا مروعا به حداة الأينقي فسقف لا نعم عوفك ولا أمن خوفك ولا تدر انفقي ودعي سوق بعضها بعضا فقد دناولوجها ولوجها بوعر ضيقي ولتتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمبهمات الطرق إن غرثت علفتها ولو بما جمعته من ذهب وورقي أو صديت أو ردتها من أدمعي نهر الأبلة ونهر جلقي رفقا بها شفيعها هوادج غدت سماء كل بدر مشرق من كل غيداء عروب بضة رعبوبة عيطاء ذات رونقي خريدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة المعتنقي وقل لربات الهوادج جلي نآمنات من فزع وفرقي فإنني أشجع من ربيعة حام الضعينة لدى وقت اللقي فربما يبدو إذا برزن لي رئم إليه طار بي تشوقي لبنا وما أدراك ما لبنا بها عرفت صبا مغرما ذا قلقي تسبي بثغر أشنب ومرشف قد ارتوى من قرقف معتقي وناعم مهيكل وفاحم مرجل وحاجب مرققي وعقب محجل ومعصم مسور وعنق مطوق ومقلة ترمي بقوس حاجب لاحظها بسهمها المفوق تمنع مسثوبها لجسمها ثلاثة مثل الاثافي في الرقي حقان من عاج وقعب فضة من ظاهر وباطن كالشفق وزاد مسك الخال ورد خدها حسنا وقد عم بطيب عبق وقبلت اقدامها ذوائب سود كقلب العاشق المحترق كم أودعت في مقلتي من سهر وأضرمت في مهجتي من حرقي ولا يزال في رياض حسنها يسرح فكري ويجول رمقي ولا تسل عما أبث من جوان وما تريق من دموع حدقي يوم اشتكى كل بما في قلبه لحبه بطرفه بما لقي ما عذر من يشكو الجوال من جفى وهو لدمع جفنه لم يرقي آه على ذكر ليال سلفت لي معها كالبارق المؤتلقي في معهد كنا به كنخلتي حلوان في وصل بلا تفرق نلنا به ما نشتهي من لذة ودعت في ظل عيش دغفقي أزمان كان السعد لي مساعدا ومقلة الرقيب ذات بخقي واليوم قد صار سلام عزة يقنع من لبنى إذا لم نلتقي والله لو حلت ديار قومها واحتجبت عني بباب مغلقي لزرتها والليل جون حالك وجفنها لم يكتحل بأرقي معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن نون الوقاية تقي سيف كصمصامة عمر باتر لا يتقى بيلب ودرقي وبين جنبي فؤاد بن أبي صفرة قاطع قرى بن الأزرقي وفرس كلاحق أو داحس يوم الرهان شأوه لم يلحق تقدح نيران الحباح بحواء فره عند خبب وطلقي كالريح في هبوبه والسمع في وثوبه وكلمها في فشقي به أجوس في خلال دورها وأنثني كالبارق المؤتلقي فإن تكو دخلت قصرها وكقصير سقتها للنفقي ومن حماها ككليب فله جساس رمح راصد بالطرق لا بد لي منها وإن تحصنت بالأبلق الفرد وبالخورنقي لا بد لي منها وإن عثرت فيه ذيل الحسام والسنان الأزرق، فإن ظفرت بالمنا من وصلها بالغت في صيانة العرض النقي وإن بقيت مثل ما كنت فلا زلت بغيض مرجعي ونمرقي أشن كل غارة شعوى على من يحمها في مقنب وفيلقي وفي خميس من خيار يعرب ذوير رماح وخيول سبقي من أسرتي بني ملوك فهم أطوعوا لي من ساعدي ومرفقي سلبن خلدون علينا فلنا بيمن مآثر لم تمحقي وسل سليمان الكلاعي كم لنا من خبر بخيبر والخندقي ويوم بدر وحنين وتبوك والسويق وبني المصطلقي بهم فخرت ثم زدت مفخرا بأدب الغض وحسن منطقي وزان علمي أدبي فلن ترى من شعره كشعري المنمقي فإن مدحت فمديحي يشتفى به كمثل العسل المروقي وإن هجوت فهجائي كالشجاع يقف في الحلق كمثل الشرقي فإن يك الشعر عصى غيري فقد أطاعني في عيهق وحنقي وإن يكن سيفا محلا فلقد أبلا نجاده عناق عنقي وإن يكن بردا فقد صرت به معتجرا دون جميع السوق وإن يكن تاجا فقد زاد سنا جوهره مذحل فوق مفرقي وإن يكن حديقة فطالما نزهت فيها خاطري وحدقي وإن يكن بحرا فقد غصت على جوهره وكنت نعم المنتقي وهل أنا إلا ابن ونان الذي قربه كم من أمير مرتقي أحق من حلي بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحققي وبالمحدث الشهير والأديب والمجيد والبليغ المفلقي وأعلم الناس بدون مرية سيان من في مغرب ومشرقي بالشعر والتاريخ والأمثال والأنساب والآثار سلت صدقي فبشر ذاك الحسود أنه يظفر في بحر الهجاب الغرقي وقل له إذا اشتكى من دنس أنت الذي سلكت نهج الزلقي وفقت في الجرأة خاص أسد فمت بغيظك وبالريق شرقي وما الذي دعاك يا خب إلى ذا الأفعوان ذي اللسان الفرقي نطقت بالزور أما كنت تعي أن البلا موكل بالمنطقي ولم تخف من شاعر مهما تضى سيف الهجى فراح بال العنقي فالتق نفسك بكفيك ولا تسم فصيح النطق بالتمشدق فذاك خير لك واستمع إلى نصح الحكيم الماهر المحقق. فكن مهذب الطباع حافظا لحكم وأدب مفترق وعاشر الناس بحسن خلق تحمد عليه زمن التفرق ولا تصاحب من يرى لنفسه فضلا بلا فضل وغير المتقي وكل من ليس له عليك من فضل فلا تطمعه بالتملق وفوقا سهم النميري لمن لطرق العلياء لم يوفق وفعل بمن ترتاب منه مثل فعل المتلمس اللبيب الحذق ألقى الصحيفة بنهر حيرة وقال يا ابن هند نرعد وبرقي ولا تعد بوعد عرقوب أخا وفيه وفاس موأل بالأبلقي شح بأضرع امرئ القيس وقد ترك نجله غسيل العلقي ومثل جار لأبي دوآدلاء تطمع به إن لم تكن بالأحمق واحمد جليسا لا تخاف شره وكابن شور لن ترى من مطرقي ونمك نوم الفهد أو عبود عن عيب الورى والظن لا تحقق ولتك أبصر من الهدهد والزرق بعيب نفسك المحقق وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعتب سققي وعد على رجلي سليك هاربا من قرب كل خنبق وسهوقي وكن نديم الفرقدين تنجم منغص ومن طرو الرنقي وكن كعقرب وضب مع من عليك قلبهم تلا بالحنقي ثم تلا تعجل وكن أبطأ من غراب نوح أو كفند الموسقي مضال نار طالبا وبعد عاء من جابها يسب فرط القلقي وخذ بثأرك وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورقي وانتهز الفرصة مثل بيهس وبالمدى لحم العدات شرقي وكابن قيس بهموك مولما، موليما وليمة شهيرة كالفلقي يوم ملاكه بأم فروة عرقب كل ذات اربع اللقي ولا تدع وإن قدرت حيلة فهي أجل عسكر مدهدقي إن كان في سفك دم العد الشفاء سفك دم البريء غير اليقي ولا تحارب ساقط القدر فكم من شهة قد غلبت ببيذقي وكم حبار امها صقر فلم يظفر بغير حتفه بالذرق وكم عيون لأسود دميت بالعظ من بعوضها الملتصق والخلد قد مزق أقوام سبا وهد سدا محكمت النقي ولا تنقص أحدا فكلنا من رجل وأصلنا من علاق لا تلزم المرأة عيوب أصله فالمسك أصله دم في العنق والخمر مهما طهرت فبينها وبين أصلها بحكم فرقي ولا تؤيس طامعا في رتبة لنيلها نظيره لم يرتقي فالزرد يوم الغار لم يثبت له فضل وكان الفضل للخدر نقي وقوس حاجب برهنها لدى كسرط ان قلبه مما لقي لا تغش دار الظلم واعلم أنها أخرب من جوف حمار خلقي ولا تبع عرضك بيعة أبي غبشان بيع الغبن والتبلسقي باع السدانة قصيا آخذا عوضها نحيا من أم زنبقي ولا تكن كأشعب فربما تلحق يوما وافد المحرقي ولا تكن كواوي عمر زائدا في القوم أو كمثل نون ملحق لا ترجوا صفوا بغير كدر فذال عمر الله لم يتفقي لا تكتم الحق وقله معلنا فهو جمال صوتك الصه وصحبه شبه شبيب وأبي عروة والعباس عند الزعقي لا تأمن الدهر فإن خطبه أرشق نبلا من رمات الحدقي لا تنس من دنياك حظا وإله كالطالقاني والخصيب انطلقي وعضلك همام بنات فكرة ضنا بها عن غير فحل المعرق كي لا تقول بلسان حالها مقال هند ألق من لم يلقي وسلمهور ركندة إن تهدها لذي كالبحر في تدفقي لا تهج من لم يعطي وهج من أتى إلى السراب بالدلاء يستقي وعد لما عودت من بذللها فالعود أحمد لكل مملقي ولا تعد لحرب من من ولو من فما غل يدا كمطلقي والعود يختار على من كان كالمختار ومن كان ذات زندقي والصمت حصن للفتى من الردى وقل من شر لسانه وقي وإن وجدت للكلام موضعا فكن عرارا فيه أو كالأشدقي لا تنس ما أوصى البكري اخا فهو سداد فبه السوء التقي ولك في من كان مثل الأموي أسوة به اقتدى كل تقي هذا هو المجد الأصيل فاتبع سبيله على الجميع ترتقي لا تبخلا برد ما استعرته كضابئ فالبخل شر موبقي شح برد كلب صيد وهجاء أربابه ظلما فلم يصدق ومات في سجن ابن عفان كما قضى الإله ميتة المحزرقي ونجله من أجله أجله من سطوة الحجاج لم يكن وقي واستر عن الحساد كل نعمة كم فاضل بكأس مكرهم سقي فصاعد على مديح وردة أصبح منحطا بقول سهوقي وافخرك فخر خالد بالعير والنفير لا بحلة من سرقي واتخذ الصبر دلاصا سابغا وبمجن عمر لا تتقي وإن حملت راية الأمر فكن كجعفر أو دعوة لا تستبقي قد قطعت يداه يوم مؤتة ولم يدعها لكمي سوحقي لكنه احتضنها حبا لها فيا له من سيد موفقي وكن إذا استنجدت مثل من غزا أرض العدا بكل طرف أبلقي وسم عدو الدين بالخصف وكن مثل أبي يوسف ذي التخبقي رد كتاب من دعاه للوغى ممزقا منهم لفرط الحنقي وقال إني لا أجيب بسوى جيش عرمر من وخيل دلقي وضرب الفسطاط في الحين وقد احاط جيشه بهم كالشوذقي وكان ما قد ابصروا من باسه ابلغ من جوابه المشبرقي يا صاح واشغل فسحه العمر بما يعني وزرغبا رسوم العيهقي وابكي على ذنب وقلب قد قسى كالصخر من هواه لم يستفيق بمقلة كمقلة الخنساء إذ بكت على صخر بلا ترفقي أو كبك ثارعة على الوليد وبكاء خندف وخرنقي أو كن متمما بكا متمم على الذنوب وارج عفو معتقي وكن خميص البطن من زاد الربا وخمرة التقوى اصطبح واغتبقي وحصل العلم وزنه بالتقاء وسائر الأوقات فيه استغرق وليك قلبك له أفرغ من حجام ساباط ومن لم يعشقي ولا تكن من قوم موسى واصبر لكده وللملال طلقي وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والعتقي وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي فالعلم في الدنيا وفي الأخرى له فضل فبشر حزبه شرا وقي وعنا بقول الشعر فالشعر كمال للفتا ان به لم يرتزقي والشعر للمجد نجاد سيفه وللعلا كالعقد فوق العنقي فقله غير مكثر منه ولا تعبأ بقول جاهل أو احمق ما عابه إلا عي مفحم لعرفه الذكي لم يستنشقي كم حاجة يسرها وكم قضى بفك عان وأسير موثقي وكم أديب عاد كنطف وكان أثقر من المذلقي وكم حديث جاءنا بفضله عن سيد عن الهوى لم ينطقي وقد تمثل به وكان من أصحابه يسمعه في الحلق وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان للإنشاد فيه يرتقي وقال لابن أهتم في مدحه وذمه للزبرقان الأسمقي مقالة ختمها بقوله إن من الشعر لحكمة تقي وعندما سمع من قتيلة رفاقتي لها الذي لم يعتقي رد لها سلبه وقد بكى شفقة بدمعه المنطلق وقد حبا كعبا غدات مدحه ببردة ومئة من اينقي وبشر الجعدية وابن ثابت بجنة جزاء شعر عسنقي كم خامل سما به إلى العلا بيت مديح من بليغ ذلقي مثل بني الأنف ومثل هرم وكالذي يعرف بالمحلقي، وكم وكم حط الهجام ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سمق مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرق لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرقي ما هو إلا كالكتابة وما فضلهما إلا كشمس الأفق وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق فهم به فإنه لا شك عنوان الحجا والفضل والتحذلقي وهو إكسير وتدبير لمن رام اصطياد ورق بورق من غير تقطير وتصعيد وتكليس وترطيب وقتل زئبقي وإن تكن منه عقيم فكرة فعن بجمع شمله المفترقي وكله راوية كالأصمعي والجهل أولى بالذي لم يصدق وإن أردت أن تكون شاعرا فحلا فكن مثل أبي الشمقمقي ما خلت في العصر له من مثل سوى أبي في مغرب ومشرقي لذاك كناه به سيدنا السلطان عز الدين تاج المفرقي محمد سبط الرسول خير من ساد بحسن خلقه والخلق أعني أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن الأمير المتقي خير ملوك الغرب من أسرته وغيرهم على العموم المطلقي ودوحة المجد التي اغصانها بها الارامل ذو تعلق له محيا ضاء في اوج الدجا سناه مثل القمر المتسقي وراحة تغار من سيولها سيول ودق وركام مطبقي فاق الرشيد وابنه بحلمه وعلمه ورائيه الموفق وساد كعبا وابن سعدا وابن جدعان وحاتما ببذل الورقي ولم يدع معنا لمعن في الندى ولم يكن كمثله في الخلق مذ كان طفلا والسماح دأبه وغير ماخذ الثنا لم يعشقي نشأ في حجر الخلافة ومذ شبفة بغيرها لم يعلقي فبايعته الناس طرا دفعة لم يك فيها أحد بالأسبق وأعطيت قوس العلا من قد برا أعوادها رعاية للاليق فصار فيء العدل في زمانه منتشرا مثل انتشار الشرق وشاد ركن الدين بالسيف وقد حاز بتقواه رضا الموفق وقد رقى في ملكه معارجا لم يك غيره إليها يرتقي ورد أرواح المكارم إلى اجسادها بعد ذهاب الرمق والسعد قد ألقى عصا تسياره بقصره وخصه بمعشقي يا ملكا ألوية النصر على نظيره في غربنا لم تخفقي طاب المديح فيكم وازدان لي وجاش صدري بالفريد المونقي لولاك كنت للقريض تاركا لعدم الباعث والمشوقي ترك الغزال ظله وواصل للراء وابن تولب للملقي وكنت في تركي له كابن أبي رضيعة الناذر عتق الهمبقي ومذبك الرحمن من لم يزل فكري في بحر الثنا ذا غرق لا زلت بدرا في بروج السعد تنسخ بنورك ظلام الغسقي ولا برحت بالأمان ظافرا ومدركا لما تشى من أنقي إليك ها أرجوزة حسانة لمثل هذا أدب لم يسبقي كأنها اسلاك در ويواقيت تضيك كالبارق المؤتلقي اعز من بيض الأنوق ومن ال عنقا ومن فحل عقوق أبلقي ما رغضة فينانة غناء قد جادت لها السحب بماء غدقي فابتسمت اغصانها عن أبيض وأحمر وأصفر وأزرقي يوما بابها للعيون منظرا منها ولا كلفظها المرونق ما لجرير وجميل مثلها في غزل وفي نسيب مونقي ولا أديب من قرى أندلس جرت بها أقلامه في مهرقي فلو رآها الأصمعي خطها كي يستفيد بسواد الحدق، أو فتح الفتح عليها طرفه سام قلائده بالتمزقي أو وصلت للموصل فيما مضى عند الغنا بغيرها لم ينطق. أو ابن بسام رآها لتدارك الذخيرة بها عن قلقي من كان يرجو من سواي مثلها رجا من القربة رشح العرقي حصنتها بسورة النجم إذا هوى من المنتحل المسترق فالحمد لله الذي صيرها إثمد دعين المنصف الموفق والحمد لله الذي جعلها قذن بعين الحاسد الحفلقي، ثم الصلاة والسلام ما تغنت أم مهدي بروض مورقي على النبي وآلّه وصحبه وتابعيهم من مضى ومن بقي.